والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هموا في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين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 فَأَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّكْرَمُونَ فَرَغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ أَبِيعَلٍ السَّمِينِ